ولو ترائذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إن موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأمل أن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون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 أو لم يهدي لهم كم أهل من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك الآيات أ فلا يسمعون أ ولم يرو أن نسوق الماء إلى الأرض الجرزف نخرج به زرع تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أ فلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين